بسم الله الرحمن الرحيم، الهك متكاثر حتى زرتم المقابض كلا سوف تعلمون ضم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم